الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَشَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُشْقَرُّونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا قَوْمُ تُمْتَشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا ضَلُّهُ عَنَّا قَالُوا ضَلُّ عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن نَّرْجُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَسْفَرُّونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئش مسوى المتكبرين فاشبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون